أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه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 وَمَن يُضِل لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ضَلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ فِي الْتَقَارِبِ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرى دني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتمكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّ نَفْسَهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يضل عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا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 قل اللهم فاطر السماء والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وَلَذَ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُمْ مَعَهُ لَافْتَدَوْنَ بِهِ مِنْ شُؤُونِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَدَّلَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ شَيْءَاتٍ مَّكَسَبًا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا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 قَالَ هَلْ لَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما إنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم. أن تأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 وليس في جهنم مثبا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمشهم الشوء ولا هم يحزنون Allahü Haliq kulli şeyin ve O'la kulli şeyin vekil. Lhuhu maqalidül şemâat ve alâr. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أنوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات بيمينه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 فبفِيَةْكُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرًا حَتَّىٰ تأذى جاءها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يثنون عليكم آيات رب بكم ويُنزِعونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلا ولكن حطت كلمة العذاب على الكافرين.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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلاما عليكم طبتم فقال لهم خزنتها سلاما عليكم طبتم فدخلوها خالدين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 غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 وكذلك حطت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رب ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عرن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم الشيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفرج العظيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبي ذلكم بانهم اذا دعى الله وحده كفرتم واي شرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لَكُم مِنَ السَّمَاءِ رِزْقٌ وَمَا يَتَذَكَّرُ إلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَكَ بِهَا الْكَافِرُونَ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 ما للظالمين من حميم ولا شفيع طاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق وَالَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم مشلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قبيس شديد العقاب، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا مش القانبين. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحط من عندنا قال اقتلوا أبنا الذين آمنوا معه واستحيي نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعا نذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن بدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد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 وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ مِنْ آل آلِفِ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ, وقد جاءكم بِالْبَيِّنَاتِ من ربكم وَإِن يَك فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِن يَك صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هو مُشْرِفٌ كَذَّاب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 إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب misl debi qamnu u'agadu u'samudu ve lüzin min ve m Allah يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل لله فما له من هاد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 كذلك يضل الله من هو مشرف من رتاب الذين يجادنون في آيات الله بغير شنطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا آمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون شوء عمله وصد عن السبيل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 وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ, فأولئك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ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 تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم, وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المشرفينهم أصحاب النار. فَإِذَا تَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سَوْفَ يُؤَاخِذُهُمُ اللَّهُ شَيْئًا ۖ آتَمَ مَكْرُهُمْ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ السُّوءُ الْعَذَابُ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاك هنا في النار فيقولوا عفاؤ للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين اشتكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعورا بكم يخفف عن يوم من العذاب. قالوا أ ولم تكن تأتيكم بالبينات؟ قالوا بلق. قالوا فدعوا ومادعى الكافرين إلا في ظلال. إن لنا صر ش لنا ما الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا يفعل الظالمين معذرة لهم ولهم اللعنة ولهم شؤود دار. ولقد أتينا موسى الهدا فأبرفنا بني إسرائيل الكتاب.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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير شلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 قليلا ما تتذكرون إن الشاعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 الله الذي جعل لكم الأرض أرضاً والسماء بناءاً والسماء بناءاً صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فبعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين "Qul innih itu an abd al lazil tede'oon min doun وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخربكم ضفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمَا مِن يتوفى مَّن يَمُوتْ فَمِن قَبْلِ أَجَلِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَّشًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فإذا طرأ أمر فانما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلا، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ طِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 ادخلوا أبواب جهنم صالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُشُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُفْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَشُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون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 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَأْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُونَ آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا سنا. Şünnet Allah'ı, ki, kudrhati onun ve xısrhına, kafirler. Bismillahi حاميب تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقم من يعلمون بشرا ونذيرا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 وَمِمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعَمَلِ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحَاجِلِيَ أَنْمَا إلَهُكُم إلَهُ وَاعِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ مَا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 قل أئنكم لتكفرون بالذي صلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواش يمن فوقها وبارك فيها وقدر فيها أؤواتها في أربعة أيام سواء الس استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال أتينا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 قَالُوا لَمْ يَشَأِ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذابا خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزامهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ عَذَابٌ مُّهِينٌ بِمَا كَانُوا يَكْبُرُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاء وما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قُلْ أَنطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُم فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَشْتَعِثُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّوْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُم مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحط عليهم القول فيء من قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغنف لعلكم تغلبون فلنذيق الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيهم ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله لَهُمْ فِيهَا دَاءُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَأَلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جَعَلْهُمَا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 لَا يَمْنَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كُتب إن كُتب إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار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 ثِهِ الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ كَانَ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قُضِيَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْرِفَةٍ وَذُو عِقَابٍ أليم. فَلَمْ يَجْعَلْ مَاهُ قُرآنًا أَعْجَمٍ يَلْقَانُ لَفْلا فُصِلتْ آياتُهُ أَعْجَمٌ عَرَبيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عبا أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها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 Allah'ım, dünyanın her yerinde senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekrem el onları mağlub etme. Ya Hayyu, ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut eyle.